يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يضل ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما منكم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 وَقِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿14﴾ الْقَبِيحَاتُ لِلْقَبِيحِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مما يَقُولُونَ لَهُمْ مغفرة ورزق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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واليُطِبَنَ بخُمُرِهِنَّ على جُلُبِهِنَّ، ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أو آبَارِهِنَّ أو آبَار أو أبناءهن، أو أبناء بعولتِهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو نساء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 وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم, وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتهم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا, ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وبوعظه للمتقين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 يوقد من شدرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء, يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويطرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة, رجال لا تلهيهم تجارة ولا تجارة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 صادق الله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الطعام ما حتى إذا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللذين يغشاه, موج من, فوقه يغشاه موج, من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من فرد فيصيب, فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار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 افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون